بسم الله الرحمن الرحيم ينسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وإن, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 Są to osoby, które w tym momencie, والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Ya ayyuhalladhina amanu إذانوديا نودي من يوم للصلاة من يوم الجمعة فصاو إلى ذكر الله وذو البيع. Wielu z nich jest w stanie zainteresować się tym, co się dzieje w tej chwili. وَبِتَغَوّمٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تجارة أَوْ لَهْوًا